علاج المنتكسين لابد من التعامل مع أهل الانتكاس يا عباد الله بأدب علمنا إياه الله رب العالمين وعلمنا وفهمنا إياه الرسول الكريم كيف نتعامل او نعالج المنتكس اولا التثبت والتبين لا نصف الناس بالانتكاس إلا بضوابط الشرع الكريم وبما علمنا الرسول العظيم فإيانا أن نطلق الاتهامات من غير أدلة موسقة لابد لنا من ثانيا ألا يكون الهدف من التبين والتثبيت أو التثبت نتتبع العورات ثالثا إياكم والشماتة فإن وجدت منتتسم او إنسانا اتعد عن الدين اتق الله لا. لا تفرح في هذا الذي وقع في شيء من النقصان وابتعد عن طريق الرحمن رابعا المبادرة بالعلاج لا تتأخر يا أخي الكريم علاج المنتكس الدعاء له بظهر الغيب لا بد أن نستقصي أسباب الانتكاس سابعاً عدم الوقوع في عرضه اختيار وسيلة الاتصال بالمنتكس حتى تدعو إلى الله تاسعاً لابد أن تتخيل المواقف وأن تستعد لها قبل الدخول عليه يعني, إيه؟ يعني لابد أن تعمل حساب للمفاجآت لأنك قد تفاجأ برد فعل غير ما كنت تتصور الأمر الذي يليه أننا لابد أن نرتب أنفسنا لمسألة الدعوة بعدم التجديد عليه ما تقرب إلى الله عبد بأحب إليه مما افترضه عليه آخر حاجة اللين في القول وده أسلوب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن